أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَنُوكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَتُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بِأَنْعَامٍ وبنين وجنات وعيون إِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلوق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية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 ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية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 يُكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قار عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوء من المخرجين قال إن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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الأنذرين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاص المستقين ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 وفي ذلك لآية وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يُعادون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون